ولا تطغ مَالَ لليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وان فكيل والميزان بالقسط لن كلف نفسا إِلَّا اشعا وَإِذَا فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أنفو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون